استوى، استقيم واعتدل، الله أكبر، الحمد لله رب العالمين.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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقال اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمى لسيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عَمِلَ لصالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك. فأولئك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 لا Jarama أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله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 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ joo, joo, joo, أَشَدَّ الْعَذَابِ وَإِذْ joo, فِي النَّارِ فَيَقُولُ فيقول Brafa للذين استكبروا إنا كنا لكم lakum فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من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 ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلا قالوا فادعوا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 Yoma laya faghu almin ma'ghziratuhum, wallhumul l'anna, wallhumul l'anna, wallhum suudar. Walladhaatayna Mousal huda wa aurthna bani كتاب هدوء وذكرى لألقاب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذبك وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك بالعشاء والابكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه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 الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناءاً وصوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات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 قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أُسْلِمَ لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم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 إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُن ندعو مِن قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون أدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين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 وَلَكُمْ فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون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 فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، فلما جاءتهم رسولهم بالبينات فرحوا، فرحوا بما علدهم من العلم وحق بهم. Wohaqa bihim maa kaanoo bihi yastahzikoon Falamaa rāau bāsana kālu Āamanna billahi Wakafarna bima kuna bihi mushrikiin Falama yakuyen ودفعوهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون الله